بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وعرفنا انه ذكر فيه جملة من نصوص الكتاب والسنه ثم ذكر بعض الاثار الوارده عن بعض الصحابة ومن بعدهم وهذه الطريقه المتبعه عند اهل العلم ان يذكرون يذكرونه دليل الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينظر فيه في اقوال الرجال وليس العكس انما يفعل اهل التقليد لما يبدأون بما الرجال ثم إذا عرض ما يتعلق بالكتاب والسنه ذكر تبعا لاستقلالا هذه الطريقه تعتبر طريقة بدعيه ليست على طريقه السلف كما مر معنا مرارا ثم بعدما انهى ذلك عقد فصلا يتعلق بالتنبيه وهو تنبيه مهم جدا بان ما مر من ايات والاحاديث وكلام السلف وكذلك في غير ما ذكره رحمه الله تعالى كقاعد عامه إذا أطلق العلم في الشرع ومدح العلم واثني على أهله فالمراد به من اتصف بصفة الاخلاص والعمل به فقال رحمه الله تعالى فصل اي هذا فصل كلام فاصل ما بعده عما عما قبله فصل هذا فعل مصدر قد يراد به اسم الفاعل وقد يراد به اسم المفعول وهذا مطرد كلما مر معك لفظ الفصل تفسر به احد هذين المعنيين وكلاهما صحيح اما يكون فصل بمعنى فاصل هذا هذا اللفظ فاصل ما بعده عما قبله أو بمعنى مفصول هذا الكلام مفصول ما بعده عما عما قبله الفاصل في لسان العرب الحاجز بين شيئين في الصلاح اهل الصلاح الفاضل موضوعة دالة على معان موضوعه واحسن اعراب له أن يقال ان يقال هو خبر ابتدى محذوف أي هذا فصله قال رحمه الله تعالى وعلم بعد ان ذكر لك ما ما تقدم هذه كلمة يراد بها التنبيه فهو أراد ان ينبهك على أمر عظيم واعلم أن جميع ما ذكر في ما ذكر من فضيله العلم يعني فضل العلم والعلماء ليس على إطلاقه وكل من اتصف بالعلم وكان من العلماء حينئذ تحصل على الاجر السابق على الأجل السامخ حينئذ لابد من التقييد والتقييد اما أن يؤخذ من نصوص خاصة وإما أن يؤخذ من أدلة عامه اما هذا واما واما ذاك وكلاهما موجود فيما يتعلق بي بالعلم لان العلم عباده كذلك وكل عباده لابد فيها من من اخلاصا اذا العلم الذي اقترن به الإخلاص والعالم الذي هو عامل بعلمه وهو مخلص في طلبه وفي تعليمه وتعلمه هو الذي ينطبق عليه ذلك الفضل ومن عداه عنيد لا يكون داخلا في مدحة العلم وهو اهل العلم فاذا كان كذلك فعموم الادله دل على الإخلاص تدل على هذا انما الاعمال بالنيات وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين إلى اخره ما اثر سواء كان سنة النبوية او كان في القران العظيم وهي قاعدة مجمع عليها ان العبادة لا تصح الا باخلاص اذا ثم أدلة عامه تدل على ما سيذكره لكنه رحمه الله تعالى ذكر أدلة خاصة يعني تنص على على العلم بأن العلم لابد بد في طلبه وفي تعلمه وتعليمه أن يكون مقرونا بالإخلاص وكل ما كلما قيد حكم شرعي بقيد حليذ يدل به مفهوم أو او مفهوم القيد أن عكسه ومخالفه لا يستحق الوصف كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال متعمدا احتيازا عن من من اخطا المخطئ حينئذ نقول هذا يدل بمفهومه على ان الحكم منفي عن المخطئ انما هو يختص بالمتعمد هكذا يقس عليه الا يجوز إذا جاء النص مقيدا أن يطلق ولا يجوز إذا جاء النص جاء النص مطلقا أن يقيد إلا بدليل شرعيا قال واعلم ان جميع ما ذكر من فضيله العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين إنما هو إنما هذه صيغه حصر تدل على أن الحكم محصور في المذكور وهو منفي عما عدا انما الاعمال بالنيات كذلك يعني العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان مقرون بنية مفهومه مفهوم مخالف إذا لم يكن مقرونا بنيه فلا عمله فلا يصح العمل الا اذا كان مقرونا بنيه اذا انما من ادوات الحصر واذا كانت من ادوات الحصر حين تدل على حكمين الحكم الأول أن يكون مثبتا والاثبات والحكم الثاني النفي وهل النفي ماخوذ ما من النطق أو من المفهوم محل نزاع طويل وافرضناه به بدروس في شرح احكام الاحكام رحمه الله تعالى فوصلنا في ذلك الدرس ما يتعلق ب انما في أول حديث من احاديث العمده فانما تثبت حكمين احدهما الاثبات والاخر النفي قال إنما هو في حق العلماء العاملين اذا ما عد هذا النوع لا يكون داخلا في على حديث الآيات السابقه انما هو في حق العلماء العاملين وصفهم بماذا بكونهم عاملين لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل حينئذ لا يكون علما شرعيا ولو كان العلم الماخوذ هو علم الكتاب والسنه ولو كان كذلك فيظن الظان قد يستصعب النفي عمن حفظ القران او فهم القرآن أو حفظ السنة أو درس السنة أن هذا العلم ليس بنافع قد يستصعب بعض الناس هذا كلها ادله تدل على هذا وهذا محل اجماع بين اهل العلم ليس كل من حفظ القرآن وفهم القران يكون من اهل الجنه لا بل قد يكون من الفاسقين الفجرة وإذا كان كذلك فحينئذ هذه النصوص كلها مقيدة وليست مطلقه فقال انما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به علم العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه والدعوه اليه قصدوا به وجه الله الكريم يعني افرض الله تعالى بالقصد لأن هذا معنى الاخلاص بمعنى أن هذه عباده ولو نص على انها عباده حينئذ لكفانا لكن علماء ينص على انها عبادة لكن معلوم من الايات والحديث السابقه فالعلم عباده باجماع أهل العلم وكل عبادة لا تصح الا بإخلاص اذ قد يشوبها الرياء والسمعه والعجب والفخر والكبر ونحو ذلك وهذا كله قد يحصل في العلم وقد يحصل أو يتصف به طالب العلم وتصيب به العلماء كبر والفخر والرياء والسمعه هذه كل من العوائق التي هي تعيق وتكون قاطعه الليل للطريق بين الطالب وبين ربه جل وعلا قال الذين قصدوا به أي بطلب العلم وجه الله الكريم هدفي اثبات صفه الوجه للبارئ جل وعلا وان كان يراد به رضا البارئ جل وعلا وتفسيره بالرضا هذا باللازم لكن مع إثبات صفه الوجه كما هو معلوم في محله قال والزلف لديه في جنات النعيم قصدوا به وجه الله الكريم يعني قصد الله تعالى وهل يمنع من ذلك أن يقصد الجنة هل من قصد الجنه بعمله يكون قد شرك عند عامه السلف لا لا يكون مشركا في النيه خلافا لبعض غلاة الصوفيه الذين ينصون على انه ما عبد الله تعالى لطمعا في جنته ولهربا من النار ونحو ذلك كما ينص عليه البدع وانما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الجنب الامر الله تعالى وبين أن عاقبته ما يعمله العباد من الاعمال الصالحه انه يورثهم الجنه ودخول الجنه ونحو ذلك ثم بين ما في الجنة من الحور واو الى فدل ذلك على أن قصد العمد بعمله الله تعالى وقصده كذلك الجنة والدخول فيها ورضا الرحمن كل ذلك ليس من ليس مما ينافي الاخلاص بل هو من من صميم الاخلاص ولذلك قال هنا جمع بين الامرين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى اي القربه لديه أي عنده في جنات النعيم فالقصد فيما يتعلق بطلب الجنه والهرب والفرار من النار هذا القصد ليس مخالفا للاخلاص بل هو داخل في مفهوم الإخلاص قال لا من طلبه بسوء هذا الذي نفيه إنما هو في حق العلماء العاملين لا من طلبه طلب العلم بسوء نيه يعني بنيه سيئه من اضافه الصفه إلى الى الموصوف لا بنية سيئة لأن النيه السيئه معصية فاذا كان كذلك فهي سيئه في نفسها وقيل ماخوذه من السوء لانها لان العبد بها يسوء صدره يعني يضيق هي ساء بها أو خبث طويه خبث بمعنى الفساد وطويه بمعنى الضمير بمعنى ما سبق أو لاغراض دنيويه من جاه أو مال أو مكاثرة في الاتباع والطلب أو غير ذلك لأن هذه المفاسد وهذه طلبات وهذه تختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى, إلى شخص هذا يتعلق قلبه بالجاه فيطلب العلم من أجل الجاه وهذا يتعلق قلبه بالمال فيطلب العلم من أجل ذلك وهذا يطلب العلم من أجلي أو يتعلق قلبه بالكثره والاتباع فيطلب علم من أجل ذلك اذا الأغراض تتعدد فليس ثم شيء واحد وانما المراد أن يطلب الدنيا ان يطلب العلم لاجل الدنيا ثم الدنيا متاع وهي انواع كما سياتي ولذلك قال لا من طلبه بسوء نيه او خبث طوية وهتان الجملتان بمعنى واحد او لاغراض دنيويه دنيويه نسبة الى الى الدنيا والغرض كما سياتي هو متاع من جاه او مال جاه يعني منصب او مال سواء كان مالا نقديا أو عقارا أو نحو ذلك او مكاثره في الاتباع والطلاب أو مكاثرة في الاتباع والالهاكم التكاثر يعني يطلب ماذا يطلب الكثره سواء كانت الكثرة في الاتباع فيدخل فيه العامه أو كانت الكثرة في الطلاب على على الخصوص وهذه من المشارب التي قد يشرب قلب العبد اياها فقد روى ثم ذكر اربعه احاديث وذكر أثرين اثرا عن حمد بن سلامه واثرا يعتبر من اخبار بني بني اسرائيل وهذه الاحاديث الأربعة ختمها ب رواه مسلم الحديث هذا من حديثها رضي الله تعالى عنه وهو أصح حديث من الحديث الأربعة وهذه الحديث الثلاثه مطعون فيها عند أهل العلم لكن الصواب انها من قبيل الحسن او الصحيح لغيره كلها مما ذكرها العلم وان كان على اعتبار كل سند بالنظر اليه على جهة الخصوص قد يقال بانه ضعيف هو كذلك ولذلك الحديث الحسن لذيله هو الضعيف اذا تعددت طرقه فلما نعني قل بأن فيه ما هو مرسل لكنه صحيح أو له شواهد أو نحو ذلك قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماريه به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار اخرجه الترمذي هذا حديث عظيم فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لاجل هذه الاغراض وانما اراد التمثيل ولم يرد الحصره عليه الصلاه والسلام فيقاس عليها ما كان مثلها حينئذ النتيجه أدخله الله النار وإذا كان كذلك دل على أنه من من الكبائر قال اخرجه الترمذي قال الترمذي في الجامع باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا واورد الحديث المذكور وترجم عامه والحديث ذكر امثله وهذا الذي ذكرته لك انفا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انما هو امثله وليس المراد به فقط انه مقصور على هذه الثلاث وإنما المراد به أن يطلب العلم من أجل الدنيا يعني لا يكون له غرض إلا هذه المذكورات وقص عليها باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا ثم ساق الحديث بسنده فقال حدثنا ابو الاشعث احمد بن الاقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا اسحاق ابن يحيى ابن طلحه قال حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب بن مالك الصحابي جليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاليا به العلماء أو ليماريا به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار هذا الذي جاء في في جامع الترمذي وهو مغاير في اللفظ لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لانه قال من طلب العلم ليماري به السفهاء او يكاثر به العلماء وهذه جملة أو يكاثر ليست في الترمذي وليست كذلك في ابن ماجه كما سياتي وذكر فيه كذلك ليجارى به العلماء وفي الحديث المذكور في التذكرة ليمارى به السفهاء ثم قال ادخله الله النار هنا كذلك قال ادخله الله النار فالحكم واحد وانما الأسباب زيد في التذكرة على ما لم يذكره الترمذي رحمه الله تعالى سياتي ان هذه الرواية انما ذكرها ابو نعيم الاصفهاني في في المعرفه وكذلك الخطيب البغدادي ثم قال بعدما ساق الحديث بسنده هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسحاق بن يحيى ابن طلحة ليس بذاك القوي عندهم لكل فيه من قبل حفظه وطعن فيه من جهة من من جهة اسحاق ابن يحيى ابن قال ليس بذاك القوي عندهم يعني عند جمهره المحدثين تكلم فيه من قبل حفظه تكلم فيه لمام احمد ابن معين والبخاري وكان قواه بعضهم كما سياتي وقال ابن جوزي في العلل المتناهيه لا يعرف هذا إلا من حديث اسحاق لا يعرف إلا من حديث اسحاق قال يحيى بن سعيد هو شبه لا شيء ضعفه وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال أحمد والنسائي ما يترك الحديث ما الحديث ولذلك حكم بعضهم على على هذا السند او شيء تقول على هذا الحديث بهذا السند بالضعف واذا حكم على حديث من جهة سند معين بضعف لا يلزم أن يكون الحديث ضعيفا أن يكون الحديث ضعيف يلزم ولا لا ها لا يلزم صحيح لماذا لانه قد يكون له شاهد آخر السند ذاته ضعيف لكن الحديث صح من من وجه آخر ومع كوني اسحاق ليحي من ذكر كذلك وثقه يعقوب بن شيبه وابن حبان ورواه ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر مرفوعا رضي الله تعالى عنهما من طلب العلم ليماريا به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار هذا الحديث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رحمه الله تعالى في في السنن وهذه المذكورات الثلاث تكررت في سائر الروايات وحينئذ نقول هي امثله وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اهم واكثر ما قد يقع في انصراف النية عن المقصود قال في مجمع الزوائد هذا اسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وابي كريم يعني اسناد ابن ماجه رحمه الله تعالى وفيه في سنن ابن ماجه من حديث جابر يعني رواه كذلك من حديث جابن عبد الله مرفوعا لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء لا تعلم هذا نهي والنهي يقتضي ماذا يقتضي التحريم وهذا الحديث كلها يعني اذا حكمنا على الاصل بكونه حسن لغيره فكل حديث يعتبر حسن لغيره ولذلك حكم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى على كل صحيح على كل حديث على جهة انفراد بانه صحيح لغيره وهو قريب من من ذلك يعني لا نقول بضعفه مطلقا ولا يعمل به لا تعلموا العلم اي لا تتعلموا العلم واذا اطلق العلم المراد به العلم الشرعي العلم الديني لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس يعني تتصدر في المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار فالنار النار اجهان قال البوصيري هذا اسناد رجاله ثقات على شرط مسلم يعني روايه ابن ماجه من حديث جابر اسناد رجاله ثقات على شرط مسلم رواه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن ابي مريا به ورواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن ابي مريم ايضا مرفوعا ومرسلا وفي كذلك بالسنن سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار فالنار النار فهو في النار ادخله الله النار ادخله الله جهنم قال البصير وهذا اسناد ضعيف فيه بشير بن ميمون قال ابن معين اجمعوا على طرح حديثه وقال البخاري منكر الحديث متهم بالوضع وفيه كذلك في السنن لما جاء من حديث عبد الله بن سعيد المقبولي عن جده ابي هريره رضي الله تعالى عن جده عن الله تعالى عنه مرفوعا من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجارى به السفهاء ويصلف به وجوه الناس اليه أدخله الله جهنم وهذا اسناد ضعيف لاتفاقنا على ضعف عبد الله بن سعيد المقبورين هذا ما يتعلق به تقريج الحديث عند ابن ماجه رحمه الله تعالى وجمله ما رواه ابن ماجه يعتبر حسنا لغيره او صحيحا لغيره وفي مسند البزار قال حدثنا محمد بن موس القطان الواسطي قال حدثنا سليمان بن زياد ابن عبيد الله قال حدثنا شيبان ابو معاويه وهو ابو عبد الرحمن عن قتاده عن انس اخرجه البزار بسنده عن صحابين مغايل للصحابي او الصحابه الذين ذكر ابن ماجه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس اليه فهو في النار قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن انس إلا بهذا الاسناد ولا رواه عن شيبان إلا سليمان ابن زياد هذا وقد رواه عنه غير واحد ولم يتابع على هذه الرواية فشيبان ثقه وسليمان ابن زياد قد روى عنه غير واحد من اهل العلم وإن كان لم يتابع على هذا الحديث روى عنه غير واحد لكنه لم يتابع على هذا الحديث بروايته عن عن انس على جهه الخصوص قال في الزوائد رواه طبراني في الاوسط والبزار وفيه سليمان بن زياد الواسطي قال الطبراني والبزار تفرد به سليمان زاد الطبراني ولم يتابع عليه وقال صاحب الميزان لا ندري ما هذا ميزان اعتدال ل لمن للذهبي رحمه الله تعالى لا ندري من ذا وروه الطبراني في الكبير من حديثهم سلامته أيضا اضافه إلى, إلى ما مر قال في الزواج فيه عبد الخالق بن زيد هو وهو اهو ضعيف, ضعيف لكن بالشواهد السابقه يرتقي ورواه ايضا الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل مرفوع حديث معاذ بن جبل مرفوع لذلك قال ابن عدي رواه او ورد هذا الحديث عن كثير من من الصحابة ولا تخلو اسانيد اسانيدهم من اللين لكن لا يدل ذلك على أنه لا يصح يعني لا يرتقي لا صحيح لغيره حديث معاذ فيه من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء في المجالس لم يرح رائحة الجنة هذا يدل على أنه كبيرة من من الكبائر لم يرح رائحة الجنة قال في مجمع الزوائد في عمر بن واقد وهو ضعيف نسبه إلى الكذب وفي سنن الدارمي قال اخبرنا محمد بن يونس عن سفيان عن برد بن سنان ابي العلاء عن مكحول قال من طلب العلم يعني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماريا بها السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم وهذا الحديث رجاله ثقات اسناده صحيح لكنه منقطع مقحول لم يقدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه قال البصيري في تخريج حديث بهرير عند ابن ماجه السابق قال هذا اسناد ضعيف لاتفاق على الضعف عبد الله بن سعيد المقبوري قال رواه داود وابن ماجه عن أبي بكر بن ابي شيبه عن شريح بن النعمان عن فليح أو فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن ابي هريره مرفوعا بلفظ من علم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه من تعلم علما يبتغي به وجه الله أو يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه أي ريحها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المسدرك من طريق فليح وقال هذا حديث صحيح سنده ثقات صحيح سنده رواته ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجه قال قلت قال الدارقطني في العلل روه عبد الله بن عبد الرحمن ابو طوال تع الرجل من بني سالم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل اشبه بالصواب ويؤيده ما سبق فيكون شاهدا له حينئذ يرتقي لا الى الصحه لغيره قال الحاكم قدروا هذا الحديث بسنادين صحيحين من حديث جابر بن عبد الله وكعب ابن مالك اذا الاطلاق بضعفه فيه في نظر النصاب انه يرتقي لا غير ذلك واللفظ الذي ذكره المصنف هنا ليس هو بعينه ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع تم قد سمعته سابقا وهو قريب من رواية ابن نعيم في المعرفة علمه الصحابه فقد رواه عن انس رضي الله تعالى عنه بالغ من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكافر به العلى لفظ يكافر هذا ليس ليست عند الترمذي ولا عند ابن ماجه ولا من ذكر سابقا لم تورد إلا أو لم ترد إلا في روايه ابن نعيم عن انس من طلب العلم ليماريه به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار اذا يكون المصنف قد جمع بين بين روايتين بين اللفظين لان يكاثر ليست عند الترمذي ثم ختمه بقوله فليتبوأ مقعده من النار وهي كذلك موجود عند عند الترمذي وكذلك راه الخطيب في اقتضاء العلم العمل من حديث انس بن مالك ابن مرفوعا من طلب العلم ليمار به السفهاء او يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس اليه فليتبو مقعده من النار اذا قول اخرجه الترمذي اراد معنى الحديث أو ان شئت عبر بما يعبر بعضهم اصل الحديث وهذا وارد للاستعمال عند كثير من اهل الحديث قوله ليمال من طلب العلم الهنا للعهد الذهني اذ المراد به العلم الشرعي علم الدين علم الوحيين علم الكتاب والسنه فيكون حينئذ احتيازا عن العلم الدنيوي ولو طلبه لغير نيه لا اشكال فيه لا يكون العذاب والعقاب مصبا عليه وانما يتخصص به يختص هذا العذاب بمن طلب العلم الشرعي قوله ليمالي به السفهاء الممراء المجادله والمناظره اي يجادله به ضعاف العقول سفهاء جمع السفيه او ضعيف العقل فحينئذ من النوايا الفاسده وخبث الطوية أن يطلب العلم من أجل أن يناظر به سواء كان المناظر من السفهاء أو غيرهم يعني لا يختص هنا السفهاء بالحكم الشرعي فحاسب لا قد يأخذ العلم من أجل أن يناظر ويجادل العلماء والعلماء ليسوا من السفهاء وانما ههن ذكر الأكثر قال وفي لفظ ليجاريا والمجراء تجري مع قوم في شيء وتفعل مثل فعلهم وهنا لم يذكر المجارا انما هي في لفظ اخر قوله او ليباهي به اي يفاخر ومثله روايه أو يكاثر اي التي ذكرها المصنفون رحمه الله تعالى وهي روايه ابي نعيم كما ذكرنا والخطيب والمكاثره المباهات بالعد أنا أكثر منك مسائل أنا أكثر منك حفظا انا أكثر منك ذكاءا هكذا فالمكاثره تكون بالمباهه بالعد ونحوه واسند الطبر في تفسيره سوره التكاثر الهاكم التكاثر اسند الطبري عن قتاده في قوله تعالى الهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر قال كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان عدناهم الله عز وجل ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم الهاكم التكاثر التكاثر هذا ليس محمودا في الشرع وإنما التكاثر من العلم إذا اتبعه بالعمل صار محمودا وأما يريد أن يجمع ويجمع ويجمع ثم لا عمل هذا مذموم وليس بمحمود فانما الذي يكون محمودا لا باس أن يأخذ من العلم ما ياخذ ويتزود به لكن بشرط أن يأخذ ويعمل فإن أخذ ولم يعمل دخل في قوله تعالى ان هاكم التكاثر. صار ماذا صار من المكاثره بالعلم يريد أن يكون أكثر من غيره في تحصيل المسائل أو في تحصيل الشيوخ أو في تحصيل الكتب والمكتبات وجمعها ونحو ذلك كله داخل حينئذ المكاثرة بالعلم تكون كذلك مكاثره بالشيوخ ومكاثره بالأقران وتكون كذلك مكاثرة بالمحفوظات ونحوها وقس عليه ما لم اذكره قال هنا او قوله او ليصرفا وجوه الناس اليه اي ينوي به بطلب العلم تحصيل المال والجاه يعني يدرس من اجل ها من اجل شهاده هذا المراد به بالنص أو ليصرف وجوه الناس اليه اي ينوي به تحصيل المال والجاه وصرف وجوه الناس أطلق الناسنا هنا فيشمل حينئذ من الخاصة والعامه يشمل العوام ويشمل الخواص وإن كان العوام أكثر تعلقا به من يتشبع بما لم يعطى العوام أكثر تعلقا بهم دون دون غيرهم عين أول من يدخل في الناس هنا هم العامة عامه الناس الذين لا يدركون حقائق الامور وصرف وجوه الناس العوام اليه وجعلهم كالخادم له أو جعلهم ناظرين إذا تكلم متعجبين من كلامه إذا تكلم مجتمعين حوله إذا جلس هذا يعتبر من صرف وجوه الناس اليه يريد الناس ورائه هكذا على جهه الاقتصار بمعنى أن يلتف ويرتمع عليه الناس فإذا كانت هذه النية بطلب العلم فهي نيه خبيثه هي نيه خبيثه وهي سيئه وتفسد عليه طريقه في العلم قوله فهو في النار معناه أنه يستحقها بلا دوامين لأنه قد وقع في كبيرة ومعلوم أن من وقع في كبيرة ومات على التوحيد فإذا قيل فهو في النار ليس المراد أنه خالد مخلد فيها إلا في حالة واحدة إذا السباح هذا الأمر لأن تحريم طلب العلم بنية فاسدة مجمع عليه بين اهل العلم وكذلك هو من المعلوم من الدين الضرورة فإذا قال مباح كفر فهو في النار خالد مخلد فيها واما إذا كان على عادة من يطلب العلم بنيه سيئه ولا يعتقد أنه مباح بل يعتقد أنه محرم فهنا يذ نقول هذا كبيرة من الكبائر فماله الى اما تدون توبة فهو تحت المشيئه تحت المشيئه ان عف الله تعالى عنه عفا وان شاء ان يؤاخذه فاما أن يعذبه قبل دخوله النار أو أن يكون بدخوله في النار فهذه النصوص التي ترد في الوحيين من الحكم على من تلبس بكبيره فالمراد بها من مات على ذلك فاذا مات حينئذ اذا تاب تاب الله عليه قبل الممات لكن لو تاب على هذه الفعلة الشنيعه والخصلة الذميمة حينئذ هو معرض لهذا الوعيد قال معناه أنه يستحقها بلا دوام ثم فضل الله واسع فان شاء عفا عنه بلا دخول وان شاء اخذه قوله في روايه اخرى لا تعلموا أي لا تتعلموا بحذف احدى التائين على الخلاف في ماهيه التاء لان اصلها تعلم هذا فعل ماضي تتعلم ها حذفت احدى التائين اي التائين الامر واسع لكن الأصح أن التاء التي هي تاء المضارعه هي الموجوده وتاء الفعل هي التي حذفت فانت له تصد أي ايتا تصد في ثقل فحذفت احدى التائين والصواب حذف تاء الفعل لانها من بنية الكلمه وهي حرف مبنى وتاء المضارعه هذه كلمة مستقله وهي حرف معنى ف بقاؤها من بقاء حرف المبنى هذا وجه ترجيح وبعض معكسه والصواب ما ذكرناه والامر واس هذه تلك المهم أن تعلموا هو فعل مضارب بحذف احدى التاءين اي لا تتعلموا بالتاءين فحذفت احداهما ولا تخيروا به المجالس اي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها يعني يريد أن يتصدر قد تكون هذه من النوايا الخبيثه أن يطلب العلم من اجل أن يتصدر وهذه من أفسد ما يسد على على طالب العلم وهي موجوده متحققة بكثره ولذلك يفرط البعض فيه في الفتاوى من أجل هذا لو يريد ماذا يريد أن يصل فيتلبس بما تكون نهايته إليه فالاصل فيه أن ينتظر حتى يتقن العلم ويضبط العلم من مسائل ومضانه وحتى يجيس له شيوخه أو يعلم هو من نفسه أنه ضبط العلم ونحو ذلك ثم بعد ذلك يفتي ولكن طلبه العلم الآن الصغار يفتون لذلك على أن هذه النية مستحضره عنده صحيح لانه مسعد لا شيء قبل اوانه الا من اجل انه قد قد لوحظ وقد جعله نصب عينيه ولذلك اذا سعى انتفخ كانه قد وصل إلى ما لم يصل اليه غيره وهذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن, أن ينظر اليه فالتصدر وحب التصدر هذا مما يقسم الظهور واذا تصدر الحدث هلك لان قلنا فاته كثير الهلك لماذا لانه لن يسلم اعمال القلوب على جهة التمام لن يسلم منها ومن اضدادها إلا إذا تمكن بشيء من العلم الصحيح لا سيما علم الكتاب والسنه علم التفسير والحديث وعمل بذلك حينئذ تكون عنده حصانه ويكون عنده قوه نفسيه يستطيع ان يواجه بعض الشبهه التي ترد عليه والخواطئ التي قد تفسد عليه نيته وهذا اذا وصل إلى علم صحيح قال هنا قوله فالنار اي فلهم النار او فالنارا يعني فيستحق النار اما انه خبر لمبتدا محذوف فالنار اي ف... فاما انه مبتدا حذف فله النار واما انه مفعول به بالنصب فيستحق النار هذا او, أو ذاك اي النار او فيستحق النار والنار مرفوع على الاول منصوب على الثاني على الاول مرفوع لانه مبتدا الخبر والثاني منصوب على أنه مفعول به محذوف العامل وفي لفظ المصنف فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار اي فليتخذ له فيها منزلا فانها داره وقراره اللهم السعد هذا وعيد عظيم قال فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ له فيها منزلا فإنها داره وقراره قال تبوى منزلا نزله وبوى له منزلا وبواه هيئه ومكن له فيه فليتبوى يعني فليتخذ له دارا ومسكنا سيكون له فيه في نار جهنم يعني كانه يقول له فانتظر لك دار ومسكن فيه في نار جهنم العياذ بالله فقول فليتبوى مقعده من النار قال العلماء معناه فلينزل وقيل فليتخذ منزله من من النار وقال خطابي اصلهم من مباءات الابل وهي اعطانها ثم قيل انه دعاء بلفظ الأمر هل فلليتبول العم هذيل الأم؟ لم الأمر فهل هو امر بمعنى الخبر أم أن المراد به معنى الامر اذا نظرنا إلى سائل الحديث فهو في النار كذلك ادخله الله النار دل على ان هذه الرواية امر بمعنى الخبر وهو اولى امر بمعنى الخبر وعلمنا فيما سبق ان كل منهما قد ياتي بمعنى الاخر خبر ياتي بمعنى طلب وطلب ياتي بمعنى خبر قيل انه دعاء بلفظ الامر اي بوؤه الله ذلك يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو خبر بلفظ الامر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوط نفسه عليه ويدل عليه الروايه الاخرى فهو في النار وكذلك روايه ادخله الله النار. ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤهم فليتبوا مقعده من النار هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنهم ولا يقطع عليه بدخول النار هكذا السبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لاصحاب الكبائر غير الكفرين فكلها يقال قالوا في هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنهم ثم ان جوزيا و النار فلا يخلد فيها ولا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد أحد في النار مات على التوحيد وانما الخلود في النار كائن لمن مات على على الكفر هذه عقيده اهل السنه والجماعه ان من مات على التوحيد ولو كان متلبسا بالكبائر وما أنه غير مستحل لها فمآله حيناذ إلى الجنة ولو دخل النار فيها وعذب فيها اذا هذا النص فيه ما ذكر من طلب العلم للمماراه والمكاثرة وصرف وجوه الناس إليه هذه ثلاثة أسباب أو ثلاثة انواع للسوء النيه وليس المراد تخصيص تخصيص النيه الفاسده وخبث الطويه بهذه المذكره الثلاث وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر بعض الامثله فقس عليها قال وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو اراد به غير وجه الله فليتبو مقعده من النار رواه الترمذي هذا الحديث الثاني اسنده هنا أو نسبه بمن رواه الترمذي رحمه الله قال في جميعه حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك عن أيوم السختياني عن خالد بن ذريق عن بن عمر وابن ذريق لم يسمع من ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أو به غير الله فليتبوأ مقعده من النار وهذا اسم ما يكون به قاعدة وفي الباب قال الترمذي في الباب عن جابر يعني حديث آخر مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال هذا حديث حسن غريب حسنه الترمذي رحمه الله تعالى والاشبه بكلام الترمذي في الحسن انما أراد به الحسن لغيره وهو قابل للان تحسين وهو حديث لم يسب به قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث أيوب إلا من هذا الوجه وايضا هو حديث مقطع قال الدوريق لم يسمع من ابن عمر وروىه ابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا من طلب العلم لغير الله أو اراد به غير الله فليتبوى مقعده من النار عند ابن ماجه من حديث ابن عمر قال المنذري رواه التلمذي وابن ماجه كلاهما عن خالد ابن دريك عن ابن عمر فالعلة واحده وهي عدم سماع خالد بن دريك من ابن عمر قال ولم يسمع منه ورجالهما ثقات اذا العله فقط هي الانقطاع حينئذ الرجال ثقات لكن العله هي هي الانقطاع فاذا جاء شاهد آخر له في, في سنده من هو ضعيف حينئذ نعتبره شاهدا لي لهذا النص قال ابن القطان خالد بن دوريك قال فيه ابن معيم مشهور وقال أبو حاتم لا بأس به لا باس لا باس به رواه عنه جماعه ويروي عن عائشه ولم يدركها ورويت في هذا المعنى عن ابي هريره روايات ليست كلها ليست هي ليست كلها بشيء واحسنها حديث فليح الذي هو الثالث عند مصنفنا فليح بن السليمان الاتي بعد هذا الحديث وقال واعلم أن الحديث المذكور في تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يروى من حديث ابن عمر باسناد حسن هكذا قال ابن القطان في الوهم الالهام نكتبه ان شاء الله في باب الاحاديث التي اوردها ضعيفه ولها طرق صحيحه او حسنه فاعلم ذلك اذا الحديث ثابت ولا اشكال فيه قول من تعلم علما لغير الله من نحو جاه وكذلك طالب دنيا أو هذه او للشك قال في, في تحفته الاحوذي الظاهر أن او للشك يعني اذا نظرنا الى اصل الحديث من تعلم علما أو أراد به غير وجه الله لانهما بمعنى واحد جملتان بمعنى واحد هل في الجملة الثانية قدر من المعنى زائد على الجملة الاولى لو اردنا ان نظهر الاشكال قد نجد مخرجا لان لسان العرب ممكن في ذلك لكن من تعلم علما لغير الله هذه قاعده غير الله هذا لا حصل لها لان الله واحد أحد اذا إما أن تقصد البارجه لو علا وإما أن تقصد غيره وغيره هذا باب واسع لا نهايه له حينئذ او اراد به غير وجه الله هذا بمعنى الكلمه السابق ولذلك قطع هناك في تحفه الأحوذ بأن أو هنا للشاكي لم يقطع قال الظاهر الظاهر ان او للشاكي فليتبوى مقعده من النار أي فليتخذ له فيها منزلا فإنها داره وقراره كما سبق بيانهم قال وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عارف الجنة يوم القيامة يعني ريحه كذا في الروايه قال اخرجه ابو داود وهذا حديث ثابت كذا صواب انه ثابت قال ابو داود رحمه الله تعالى في السنن باب في طلب العلم لغير الله تعالى باب في طلب العلم لغير الله تعالى ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح سليمان عن أبي طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيم به عارضا غرضا عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة عرفه الجنه يوم القيامه يعني ريحه وروه ايضا احمد المسند وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم قال ابن قطان في اسناده فليح بن سليمان وهو إن كان البخاري قد اخرج له ضعيف يعني مضعف عندهم ممن عيب عليه الاخراج عنه عيب على البخاري كيف اخرجت عن انفليح بن سليمان مع كوني قد ترك عبد العزيز الداروردي وهو أحسن حالا من فليح قال واره كان حسن الرأي فيه يعني اظن أن البخاري كان حسن الراي في فليح فإنه قد تجنب الداروردي فلم يخرج عنه إلا مقرونا بغيره وهو أثبت عندهم يعني عند كثير من اهل الحديث من فليحين كيف خرجت لفليح ولم يكن معه أحد وقد طعنت في الدروردي ولم تخرج له الا مقرونا مع غيره قال ابن معين في فليح لا يحتج به هو دون الدروردي وقال ابو داود ليس بشيء روى ذلك عنه الرملي وقال الساجي انه يهم وإن كان من أهل الصدق واضعف ما رمي بهما ذكر عن يحيى بن معين عن ابي كامل مضفر ابن مدرك قال كنا نتهمهم لانه كان يتناول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت كما كما ذكرنا سابقا قال في المرقاه مع زيادة واختصار قول من تعلم علما مما يبتغى, يبتغى هذا مغير الصيغه بالبناء للمفعول أي مما يطلب ومن هنا مما مما من, من هنا للبيان أي مما يطلب به وجه الله وجه الله وجه هذا نائفع نافع مما يطلب به مما يبتغى به وجه الله قال في المنقى أي رضاه وهذا نقبله ولا نقبله صحيح إذا فسر الوجه يُبْتَغى به وجه الله يمر بك بالتفاسير وفي غيرها شروحات للحديث رضاهم ان كان الكاتب اشعري فذا تحريف وان كان الكاتب عالم سلفي المعتق فهو صواب لا اشكال فيه لماذا لأن السلف قد يفسرون بعض الصفات بلوازمها يفسرون بعض الصفات بلوازمها فتفسير الصفة بلازمها لا بأس به ما لم يكن يعتقد أن هذا هو المعنى المراد بالوجه ما معناه الرضا حرفت وافتريت وكذبت بل الوجه شيء والرضا شيء آخر هذه صفة وهذه صفه فجعلوا الصفتين المتغايرتين صفه واحده هذا مكابره للعقل كما يقال مثلا العلم والجهل صفتان متغايرتان كل منهما مغاير الاخر كان ضدين فينئذين اذا فسر الوجه بالرضا ننظر فيما كتبه الكاتب كان اشعريا هذا تحريف بل نثبت الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به ونقول لا يلزم من ذلك الا يكون هذا التركيب يفيد لازم ذلك وهو انه إذا أراد الله وحده دون ما سواه اراد الله وحده دون ما سواه ان يكون طالبا للرضا وطالبا للرحمة وطالب لي الجنه ونحو ذلك فلو فسر الرضا الوجه نبرضا والرحمه والانعام والاحسان لا اشكال فيه لكن هذه كلها لوازم ليست هي عين الصفه فرق بين بينه موضعين قال مما يبتغى به وجه الله رضاه بيان للعلم اي العلم الذي يطلب به الذي يطلب به رضا الله وهو العلم الديني يعني علم الشريعه لان العلم علما علم يتعلق بالدنيا وعلم يتعلق بالدين علم الدين محصور فيما هو الوحيان فقط علم الكتاب وعلم السنه وما عداهما مما يخدم العلمين فهو ملحق بهما يعني ما كان وسيلة لفهم الكتاب والسنه فهو علم ديني لكن لو بالتبعي لا بجهه الاستقلال كعلم اللغه والاصول وما يخدمه ذلك وأما العلم الديني فالاصل فيه هو علم الوحيين كلام الله تعالى وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في المرقوه العلم الديني فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفه ياثم لا ياثم لا يدخل في الحديث لا يدخل في الحديث فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد بالاجماع أو غير داخل في هذا الوعيد بالاجماع كذلك لو طلب ما كان وسيلة الى علم الشريعه كالغه مثل لو تخصص في النحو ولم يرد به وجه الله تعالى ياثم قل لا ياثم لماذا لأن هذا العلم له جهتان إذا اعتقد أنه وسيله إلى شرع صار علما دينيا والا فلا يعتبر علمك في غيره من من العلوم قد قال اصول الفقه هذا لا يتصور فيه لانه ليس الا قادمًا لي فهو احتراز عن العلوم التي ليست كذلك لعدم وجوبها كعلم العروض او لتحريمها كعلم السحر يعني قول علم مما يبتغى هل هو صفه كاشفه ام صفه للاحتراز له احتمالان, له احتمالان على ما ذكرناه سابقا هو صفه احتراز علما مما يبتغى به وجه الله مما يطلب به وجه الله هذا ليس الا العلم الديني هنذ احتراز عن العلم غير الدين وهو العلم الدنيوي ويحتمل وجها اخر وهو أنه صفة كاشفه صفه كاشفه لأن الكلام في العلم المحمود والعلم المحمود يستلزم ماذا أنه مما يبتغى به وجه الله يعني من تعلم علما اراد العلم الشرعي إذا أطلق الشارع العلم الشرعي أراد به المحمود أو الذي يشمل المذموم أراد به المحمود وقلنا كل نص جاء في الكتاب والسنه لا يتصور فيه أن اللفظ يختص بالمسائل فحسب وإنما العلم الملزم للعمل وأول ما يدخل في العمل الإخلاص لله عز وجل حينئذ على هذا المعنى وهذا التقرير مما يبتغى به وجه الله صارت هذه صفة كاشفه لماذا؟ لانها اكدت ليس للاحترازي هذا محتمل ان نظرنا الى الامر السابق ان هذه صفه كاشفه لأن الكلام في العلم المحمود وذلك لابتغاء لازم له فلا يتصور أن يطلب علما شرعيا الا وهو مخلص لله عز وجل فيه وإلا ما صار علما دينيا يعني لو طلب علم التفسير ليصرف وجوه الناس اليه ما صار علم التفسير هون علم ديني اين ليس داخل في النص ليس داخلا في النص لكن الظاهر انه الاول لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا لا يتعلمه هذا حال اما من فاعل تعلم او من مفعوله مفعول ما هو من تعلم علما تعلمه هو علما عينذا يحتمل أنه من فاعل يتعلم او حال منه او منفع او حالا يعتمل انه حال من المفعول به وهو علما لانه تخصص بالوصف ويجوز ان يكون صفه اخرى لعلما لي الا ليصيب به هذا الاستثناء من عم العلل استثناء من أعم العلل كالاستثناء بقوله وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدون ما خلقت الجن لاي غرض من الاغراض ولاي حكمه من الحكام إلا لحكمه واحد وهي العباده هنا لا يطلب إلا من اجل ان يصيب الدنيا قال لاستثناء من اعم العلى الا استثناء من اعم العلى أي لا يطلبه لغرض من الاغراض إلا ليصيب به اي ينال به بالعلم ويحصل بذلك العلم عارضا بفتح الراء وقد يسكن فتح الراء وقد يسكن والمراد به متاع الدنيا وما فيها اي حظا مالا او جاها وفي لفظ يصيب به غرضا بالمعجمتين اي شيئا وعرضا هنا نكرا نكرا اولى نكرا من تعلم علما مما يوبترى ب... به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد لم جواب شرطه اذا عرضا هذا نكره في سياق الشرط فهنا نكون لفظا عاما لفظا عاما يصيب به عرضا العرض هذا في سياق ليصيب وهو مثبت كلها الجمله كلها باعتبار ما سبق لان هذا تابع لي لما سبق حينئذ الجواب لم يجد عرفا فدل على أن كل ما قبله داخل في حيز الشرطي وهو كذلك حينئذ عرضا غرضا ادنى ما يكون عرضا فهو داخل في النص وهذا وجه ماذا هذا ينبني عليه أن من قال من اهل العلم أن الحديث والوعيد إنما ينصب على من جعل الغرض الدنيوي هو النيه فقط اما لو شرك فليس داخلا في النصح لا وانما المراد به كل ما يصرف العبد عن النيه الصحيحه وهي الاخلاص حينئذ هذا له صورتان وكلا الصورتين على الصحيح تدخلان في النصح الصوره الاولى ان يطلب العلم وليس في قلبه ليس في قلبه الا الدنيا وليس في قلبه شيء مما يتعلق به بالاخر الصوره الثانيه ان يشرك بين الامرين يريد الدنيا ويريد الآخر فيجمع بين الأمرين فيتعلم في قلبه ميل إلى الامور الدنيويه هل هو داخل في هذا النص هذه الصورة محل نزاع وقل من من اخرجها لكن الصواب انها داخلة في في الحديث لماذا لان العلم عبادة اذا اردت ان تفهم ذي المسائل فاربطها بالاصل ولذلك الفروع دائما إذا حصل خلاف ما الاصل عندك هل الصلاة تقبل التشرك هل الصيام يقبل التشرك هل الحج يقبل التشرك جواب لا اذا العلم كالصلاه لا فرق بينهم هذا عبادة وهذه عبادة إذا قلت بانه يجوز أن يشرك بين بين نيتين دنيا واخرى فيما يتعلق بالعلم اذا جوز ذلك بالصلاه والا يتبى دليل خاص عبادة عبادة. وضح هذا عباده هذا عباده واضح هذا اين يدل القول بكون هنا النص لو سلم بان اللفظ قد يحتمل قلنا في اول المقدمة أن هذا الفاصل مبني على أدلة على نوعين أدلة عامه وادله خاصة الادله العامه كل ما جاء من آيات واحاديث فيما يقرر مساله الاخلاص وإفراد الله تعالى بالعبادة ونفي صحه العباده فيما إذا شرك بينا بين الامرين كما سياتي بكلام ابن رجب رحمه الله تعالى اذا عارضا غلطا هذا نكرة في سياق الشرط فيعم وان قل حينئذ له حالتان اما أن يشرك بين النيتين وإما أن يفرد هذا أو ذاك الا داخل في النص حينئذ لا يبقى معنى الا الصوره الثالثه والتي يعتبر طالب العلم قد حقق فيها الاخلاص لا ينوي بعلمه إلا وجه الله تعالى فقط وليس ثم أمر آخر البت لا قليل ولا كثير وكلما قل حينئذ وقع في الشرك اما الاكبر واما الاصر واما الخفي كذلك كما هو الشأن في الصلاه قلت لك الاصول إذا ضبطت حينئذ مسائل لا يقع فيها اشكال ولبس عندك العلم عبادة وكل عباده لابد فيها أن تكون مبنيه على اخلاص ايني لا بد من معرفة الاخلاص ولابد من معرفة ما يشوب الاخلاص ونحو ذلك قال هنا الا يصيب به عرضا قلنا في لفظ يصيب به عرضا أي شيء من الدنيا من الدنيا دنيا عرض حاضر يقال هكذا قال الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر قال ونكرهه ليتناول الانواع ويندرج فيه قليله وكثيره وهذا هو الصواب عرضا نكرهه يعني جاء نكره ليتناول القليل والكثير فيدخل فيه صورتان فيما لو جمع بين النيتين طلب العلم من أجل أنه يتعلم شريعه الله عز وجل وشرك أمر آخر وهذا مما يبتلى به الناس في هذا الزمان وهي الشهادات هذه وقد وجد بعض اهل العلم مخرجا وهو القول الثاني أن المراد هنا من نصب هذه الشهادات وليس ثم شيء آخر هذا الذي دخل في الوعيد اما انك تنوي دعوه ولعلك الى اخره من هذه المعاذير هذا لا اشكال فيه وهذا غلط هذا التسهيل ليس بمصوب بل هذه داخلتنا القسم الشرعي الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات ونحوها لابد ان تكون النية فيها خالصة لله لا تجد نيه اترك هذا القسم إذا لم تجد نيه خالصه حينئذ اترك هذا القسم وعلامه النية وصدق النية أنه لو قيل لك قد تتخرج ولا تقبل شهادتك فستسمر اما اذا غيرته هل تقبل أو لا تقبل حينئذ دل على أن النية فيها هو النيه ظاهره فسادها لكن لو لو اشكال على الناس والا النية واضح ان الناس ما إلا من رحم ربك ما بالأدب إلا الا من رحم ربك النيه فاسده لا يراد بهذه الشهادات الا الوظيفه لولا الوظيفه ما ما دخل البت هذا الاصل في في هذه النواه هذا داخل في النص لانه يعتبر هذا العلم طالبه لغير الله تعالى وا عندما طلبوا طلبه لمنزلة طلبه له دكتور طلبه من أجل أن يعمل في كذا الى اخره كل هذه من مفاسد النيه وقوله ينوي به طاعه الله عز وجل هذا قد يوجد عند بعض ولا شك فيه قد يقول القائل معناه نترك الامور قل لا اذا وجد نية صادقة مع نفسه هذا قليل وعزيز الاخلاص عزيز حين اذا كان الطلاب في الكليه الشرعيه بالالوه في المؤلفه هذا لا يمكن يقول كلهم على اخلاص ودرجه واحدة لا انما نقول قد يهجد من همه الدعوه من همه تعليم الناس من همه أن يأخذ بهذه الشهاده مسجدا فيدعو ويعلم إن حصل منه ذلك دل على صدق نيته واما بمجرد انه اخذ الشهاده فتعين في تدريس ونحوي ثم اذا به نسي العلم كله هذا إن ان حفظ شيئا من من العلم هذا يدل على فساد النية هذا ظهور في في فساد النيه وهذا ينتبه له وعما ما يفتي به بعض العلم المعاصرين وغيرهم انه ينوي به الدعوه الى اخره هذا ايجاد مسلك بعض الناس بعض العلم يذبتوا لي بكثره المنكر حين لابد من تخريج هذا غلط وليس بالصواب ليس بالصواب لو أدى الحكم الشرعي لان تغلق الجامعات لا اشكلام ليس بمفسده لم لماذا لان العلم الشرعي يمكن أن ان يخرج عن الجامعات فيرد الى حصوله أو المساجد اما خرجت هذه من المساجد افسدوها حينئذ نقول ليس فيه مضره اغلاقها لا اشكال فيه وكذلك حينئذ هذه الفتوى ليست محرره كونه الطالب يدرس الجامعة ثم ينوي به الدعوه وما اراد به ماذا ما اراد به وجه الله عز وجل النيه فاسعده علامات لا يحفظ ولا يذاكر ولا يحضر إلا من أجل ماذا إذا الذي يخصم درجات هذا يحظى له والذي لا يخصم ولا الأمور هذا يتساهل معه صحيح ولا لا هذا علامة ماذا هذا نستيقن انه ما اراد به وجه الله قبل أن يتخرج وتحصل العلامات الظاهرة واذا كلفه ببحث قله يعني كلفه بأمر لا يطيقه وذهب الى اخره الامور واضحه بينه لا تحتاج الى الى تاكيد فالمراد هنا ان الصورتين داخل فيه في النص قال لو انكره ليتناول الانواع ويندرج فيه قليله وكثيره ووصف العلم بابتغاء وجه الله إما للتفصيل والتمييز فإن بعض من العلوم مما يسعاد منه كما ورد اعوذ بالله من علم لا ينفع واما للمدح والوعيد من باب التغريض والتهديد وعمل الذي لا ينفع على الاصل فيه ماذا أنه خارج عن هذا لان البحث هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي في بلفظه ما يدل على حث الناس مثلا على تعلم السحر ونحوه انما المراد به العلم الشرعي فيبقى عليه وقال بعض العلماء الزاهدين من طلب الدنيا بالعلوم الدنيويه كان اهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم يعني تطلب الدنيا بالدنيا لا اشكاله في تريد وظيفة فتدخل قسم من الاقسام التي هي ليست من العلوم الشرعيه لا اشك ادخل الرياضيات والجغرافيا في اشك ليس في اشك لكن تجنب هذه الاقسام الشرعيه اتركها اذا عندك شكك فاتركها ابتعد ولو تركت بعضنا نتركها لمن تهلك انت من اجلي اتركها لمن الله ليس بالصواب يعني اذا ما افتى العالم تفتي إذا ما كتب العلماء وقصر تكتب انت صح بعض الناس وجدت حتى في المواقع والفيسبوك وهذه يقول سكت العلماء فتكلمنا ما شاء الله عليك سكت العلماء فتكلمنا سكت العلماء فسكت تتكلم تتكلم بجاهز افتري على الله الكذب نعوذ بالله هذا خذلان لا يجوز لاحد انه يذقي سكت الا نتركها لمن انت مسؤول عن نفسك انت مسؤول عن ظريقك فاذا لم تجد نيه فاترك اترك الدعوه موجة نية وجهدت الى اخره اترك الدعوه اترك طلب العلم اترك الا دخول هذه الأمور لكن لما نقول لابد ان ندخل نكمل ماجستير ودكتوره من أجل ان نصل حتى نمسك الأماكن اترك لمن لا. لا تهلك تهلك نفسك من أجل ان تحمي ثم هذه صارت عله عليله كل صار يتمسك بها نصل من أجل ماذا من اجل اتركها لمن ثم وصلوا وما حصل شيء العكس الكل شغل به بدنيا اللهم استاذ قال هنا من طلب الدنيا بالعلوم الدنيويه كان اهون عليه من أن يطلبها بغيبها من العلم يعني لا يطلب الدنيا بعلم الشرع أطلب الدنيا بالدنيا لا اشكال فيه الامر اذا كان لا لك ولا عليك الحمد لله هذه نعمه أما أن تزج نفسك في شيء او امر ما ثم عليك ولو كان احتمالا يبتعد من الورع من الورع ان الانسان اذا شك في شيء هل هو محرم او لا ان يتلقاه ان يتركه ولا سيما فيما يتعلق باعمال القلوب قال هنا فهو كمن جرجيفه بآلة من آلات اللهو إذا اخذ الدنيا بعلم دنيوي كمن جرجيفه بآلة له لا اشكال فيه الجيفه جيفه والاله له كاسمها من المعازف فهي محرمه وذالك الذي طلب الدنيا بين العلم الشرعي كمن جرها أي الجيفة باوراق تلك العلوم فرق بين منزلتين قال ويؤيده ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه راى شخصا يلعب فوق الحبال يعني بحبل لعل هذا فقال رحمه الله تعالى ان هذا خير من أصحابنا يعني راى هذا الذي يلعب بحبل قال ان هذا خير من اصحابنا لانه يأكل الدنيا بالدنيا واصحابنا ياكلون الدنيا بالدين فرق بين الأمرين لا تأكل الدنيا بالدين لا تجعل الدين وسيله الدين غايه الدين مقصود فلا يكون وسيله البتة وانما الدنيا بالدنيا لا اشكال فيه ولذلك ينتبه قال ان هذا خير من اصحابنا لانه يأكل الدنيا بالدنيا واصحابنا ياكلون الدنيا بالدين لكن قالوا فرق بين من يأخذ الدنيا ليتفرغ لعمل الاخر يعني تأخذ من الدنيا ثم تتفرغ لعمل الاخر امن العلم هذا لا اشكاله فيه لا نزع فيه وبين من يعمل عمل الاخره لياخذ الدنيا فتامل يعمل صالحا من اجل أن يأخذ الدنيا وإذا قيل الدنيا ليس المرض به المال فقط انما المال والمنصب والجاه والسمعه والثناء لا خير يصرف الوجوه الى خير حينئذ لا يعمل العبد عملا صالحا مطلقا لا من علم ولا صلاه ولا إمامة ولا خطابه ولا افتاء الى اخره كل ذلك داخل فيه في هذا لا يعمل عملا صالحا من اجل من اجل الدنيا قال ثم الاستثناء من عمم الاوصاف اي لا يتعلمه لغرض من اغراض الا ليوصي به شيئا من من متمتعات الدنيا وإن قل لا من المعلوم ان قصدها هذا ولو مع قصد الآخرة موجب للاثم هذا الصواب ان قصدها يعني قصد الدنيا ولو مع قصد الآخرة موجب للاثم موجب للاثم فوجه التقييد ترتب العقاب الاتي عليه أو لأن الغالبه أن من قصد الدنيا لا يقصد معها الاخره ضربتان لا يجتمعان او لا تجتمعان في قلب عبد اذا ك اذا سكنت الدنيا في القلب اخرجت الآخرة واذا سكنت الاخره في القلب اخرجت الدنيا ولذلك مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى مرارا أن اعمال القلوب متلازمه ومتضاده إذا وجد وعمر القلب بالاخلاص انتفى وخرج من القلب ما ينافي الاخلاص والعكس بالعكس يعني الاجتماع هذا بين الاخلاص وعدم الاخلاص لو قيل بانه يمكن قل اصلا لا يتصور لماذا لانهما ضدان لانهما ضدان قال الطيبي وفيه ان من تعلم لرضى الله تعالى مع اصابه العرض الدنيوي لا يدخل تحت الوعيد وهذا ضعيف يعني من جمع بين النيتين لا يدخل تحت الوعيد وأداه إلى هذا القول النظر في الحديث فقط مع الوقوف مع الالفاظ وعرفنا فيما سبق أن معرفة مراد المتكلم سواء كان في ما يتعلق بكلام البارجه اللوعله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من العلماء لابد من النظر في مراده ومراده لا يعرف من اللفظ فحسب بل لابد من السياق والقراءه ولابد من أدلة أخرى وعلمنا من أدلة أخرى أن العلم عباده وكل عبادة لا تقبل التشرك البته دل ذلك على انه لو فهم من هذا الحديث أن من شرك بين النيتين حينئذ لا يدخل تحت الوعيد قل لا فهمك ليس في في محله بل الرجوع الى النصوص الاخرى مقدمه على هذا المعنى قال لأن الابتغاء وجه الله تعالى يئب إلا أن يكون متبوعا ويكون العرض تابعا يعني هذا لو لو قيل به لا يكون مقصودا يعني فرق بين بين النوعين نوع قصد الاخره والدنيا ونوع آخر قصد الاخره محظل ولم يقصد معها دنيا لكن أتته الدنيا تبعا ثاني عليه حرج ليس عليه حرج تعلم فاتقن فعينه قاضيا صارت له خصائص ميزات الى اخره ها جاءته الدنيا تبعا جاءته تبعا هل هذا مذموم لا بل قد يتعين عليه أن يقبل فرق بين المسالتين بين أن ان يقصد النيه في العمل بين أن يشرك بين الدنيا والاخره حظا حض من حظوظ الدنيا وبين الاخره فهذا آث لا شك وهو داخل في الحديث والوعيد وبين آخر انه والله تعالى لم يقصد الا الاخره لكن أتته الدنيا جاءه الثناء من الناس وقبله الناس وصارت له كلمه واوى الى نقول هذا جاءت نصوص داله على أنه من عاجل لبشر المؤمن في الدنيا حين لا الله فيه فإذا كان تبعا لاستقلالا لا, لا قصدا هذا لا اشكالا فيه ولعله هو الذي قد يريده الطيب لكن ظاهر لفظه لا قال يعني على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم الا الدنيا وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما الى الدنيا فخارج عن هذا الوعيد هذا هذا ظاهر لفظه هذا وهو ضعيف لماذا قلنا السابقه قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لم يجد عارفه لم يجد حين يجد علماء الدين من مكان بعيد عرف الجنه بفتح العين عارف وسكون الراء والعرف هو, هو الريح يعني ريحه طيبه معروفه بيتوجد من مسيره 500 سنة على ما ورد في حديث عند الطبراني يوم القيامة يعني ريحه كذا قال الراوي هذا تفسير الراوي ريحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم يجد عارف الجنة ففسر معنى العرف قال ريحه قيل قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنة يعني إذا اذا لم يشم رائحه الجنه ولا رائحته الطيبه اذا لن يدخل الجنة لكنه محمول على ماذا مبالغه لانه هو موحد هو سيدخل الجنة كذلك سيدخل الجنه فدل ذلك على أن فيه شيء على ان فيه شيئا من من المبالغه لكن هذه احاديث الوعيد الاصل فيها لا نفسرها بهذا التفسير إلا بين يدي طلاب العلم أما عند العامه فنطلقها كما هي لان لا تؤثر إلا إذا كانت متلوه كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقال على المنابر لم يجد عرف الجنه يوم القيامه ويسكت لا يقال الا موحد ان تفتح له المجال تعطيه امل كانك تقله لو فعلت لا اشكال عليك لكن لن ينزجر ولن يخف إلا إذا أخذ الحديث على على ظاهره قال يوم الغ يعني ريحا قيل قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنه على المختص بهذا الوعيد في ما شممت قتار قدره للمبالغة في التبرؤ عن تناول الطعام أي ما شممت رائحتها ما شممت رائحتها فكيف بالتناول من باب اولى صحيح ما شممت رائحه القدر <تصفيق> اذا لم يتناول شيئا فان المخط... ليس كذلك فان المختص بهذا الوعيد ان كان من أهل الإيمان فلا أن وان يدخل الجنه على التفصيل الساعه فهو في النار ادخله الله النار الى اخره على عقيده السنه والجماعه لا, لا نقف مع اللفظ الظاهر نقول هذا يدل على أنه من أهل النار فهو خالدون مخلدون فيها كما يقول المعتزله والخوارج قل لا, لا. حديث الأخرى تدل على أن أهل الوعيد معرضون لدخول النار ثم لا يخلدون وهذا مقطوع به يعني اصل مجمع عليه بين اهل السنه والجماعه فلا بد ان يدخل الجنه عرف ذلك بالنصوص الصحيحه فتأويل هذا الحديث أن يكون تهديدا وزجرا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة وايضا يوم القيامة يوم موصوف يعني هنا مقيد يوم القيامة يوم القيامه له ابتداء وله انتهاء فهو موصوف وذلك من حين يحشر الناس إلى أن ينتهي بهم الامر إما إلى الجنة أو إلى النار ولا يلزم من عدم وجدانها يوم القيامة فقط عدم وجدانها مطلقا كذا لي يعني لم يجد عارف الجنه يوم القيامة يحتمل أن ان عرف الجنه قد يدركه بعض العلماء قبل دخول الجنه فهذا النوع هو المنفي عنه لكن بعد ذلك يجد عارف الجنه وهو الاصل في ذلك وقال ابن حجر هذا الوعيد مطلق ان استحل ذلك يعني على ظاهره وهو مطلق بمعنى انه يفيد التابيد ان استحل ذلك لأن تحريما طلب العلم بهذا القصد فقط مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضروره هذه فائدة أن التحريم ولذلك عدهم من الكبائر كما سياتي في الزواجر طلب العلم للدنيا كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر هل هذه الكبيره مختلف فيها بين العلم الجواب لا بل هي مجمع عليها وهي من المعلوم من الدين بالضروره إذا استحلها كفر كما لو استحل الربا والزنا إلى اخره فقد كفر حينئذ يكون النص على على ظاهر لم يجد عرف الجنه مطلقا ولن يدخل الجنه حينئذ نفي العرف عرف الجنه نفي لدخولها وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ ياتي التاويل السابق ومفهوم الحديث ان من أخلص قصده فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصده أو قصدها بتعلمه يعني لو قصد الله تعالى وقصد الاخره واتت الدنيا فعينذا يكون مذموما ولا يضره ذلك في بطلب العلم فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصدها بتعلمه بل من شأن الاخلاص بالعلم أن تاتي الدنيا لصاحبه راغمة يعني لو أخلص في طلب العلم أتته الدنيا راغمه كما ورد من كان همه كما ورد كان همه الاخره جمع الله شملهم وجعل غناه في قلبه وتاتيه الدنيا وهي راغمة اذا هذا يدل على التفصيل السابق أن من أتته الدنيا ولم يكن له ميل لها ولم يقصدها حينئذ نقول هذا أخذ وقبول الدنيا لا اشكال فيها بل قد يتعين عليه في بعض الاحوال يعني قد يجب عليه فلو تعلم او مفتيا للأمة هذا يجب أن نقبل ذلك واذا كان كذلك لكن ليس بالزام لأن لان اصلا المفتي عمل بدعه في الدين ليس له أصر في الشر كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين يعني الزام الناس قد يوجه الناس ادارتهم فهذا مفتعان لا اشكال فيه لكن تخصيص الفتوى وتقييد الفتوى بل احيانا يكون فيها الزام واحيانا يكون فيه تعالي وانكار على من خالف هذا من البدع هذا فيه, فيه أنه من البدع لان امر محدث ولذلك اجمع العلم اهل السنه والجماعه السلف على أنه لا تجب طاعة أحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عداه فهو من البدع فمن نص على ذلك من قيم ان جعل احد من الناس ممن يرجع اليه ولا يخرج بل يعقد عليه راية الولاء والبراء هذا من علامات اهل البدعه علامات اهل البدعه زيد من الناس وافق واو لا توافق ثم انت معنا انت انت ضدنا قل هذا يعتبر من اهل البدع وما أكثر من يدعي السلفيه الان ثم يكون متشبعا بالبدع يكون من اهل من المنغمسين من الراسخين بالبدع البدعه والضلال باسم ماذا باسم السلفيه نحن سلفيون وانت معنا ولا است معنا توافقت امام الجرح والتعديل كل هذا من البدع كل من الضلالات ثم نقول هم من من لا هذا مخالف لله الشرعي ثم جعلوا فهوم منسبطه من كلام العلم أو بعض كلام العلم يجعلها أصولا الأصول التي يبدع المخالف لها هذه مجمع عليه بين العلم يعني معلومه هي ما تدرسها فيه في في الواسطيه والطحاويه الا من تقلد نحو ذلك يعني ما جاء في كتب اهل السنه هذه اصول اصول اهل السنه والجماعه الاصل في التوحيد الاصل في الاسماء والصفات الاصل في القدر في معاملة الصحابه الى آخره هذه أصول اهل السنه والجماعه اما نجعل امام جرح وتعديل وان وافقت قوله فانت معنه هذا بدعه هذا مصر ما عندنا شيء اسمه امام جرح وتعديل هذا من البدع والضلالات حينئذ نقول هذه تعتبر من من البدعي قال ففي هذا الحديث ايماء إلى أن من أخلص في طلبه لله ثم جاءته الدنيا من غير قصدها به لا يضره ذلك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين